أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضع عما أرضعت وتضاع كل ذات حم حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَبِهِمْ سُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 ونقبض في الأضحى مما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِنَّ السَّمَاءَ ثُمَّ مِيَقطًا سَيَنْظُرُهَا مُذْهَبًا نَكِيدُهُ مَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين ومن نصر والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 وليتي للطائفين والقائمين وظركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين ويأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مِنْهَا منها ويطعموا البائس الفقير ثم ليقبوا جفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْضُّ خُرَمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سَجَتًا بِرِجْسٍ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ السُّورِ حُنَفَاء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 وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبما رزقناهم ينفقون والبُدنجال ما هلكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ففإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصِيرُهُمْ ۚ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ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 الذين إن ما هم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوان المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط واصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم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 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات معين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين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 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيْ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُغْنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُغْنِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 الله يحكم بينكم يوما قيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون منهم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 وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رَسُولًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ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 وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ألا ما صفّقي مصلات وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى ونعمة النصير